بسم الله الرحمن الرحيم هذا سورة دوين سورة البقرة هذا سورتها المدينة والكخار هذا سورتي معروفة ألف لام مين هل علامات علامة بيجن هل كتابك سرك وهي سر قرآن أف هنا اف حرف السري سري هندك سورته هندك البيجن نخل ابا نابن بو سورته هندك الدي هندك اخفتن الدي و هندك صحبت الدي اتكال هندك الدي البيجن ابا قد تعالى دست بوان حرف واكر اف حرف مقطع السري سورته دا قهت كافرة بو قهدان قرآن ذكره شينكوا كافرون نصيحة الإكو ديكربون هنديكوا بيشتاقوا دنا القرآن بدنا إكو دوجوا مدني أك القرآن هات خاندن دن فوضايت كانوا تشويشة شيكا دون تزاني وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه هنداكش علماء يدّيد بيجن حرفك جوان حرفه جلك معناه دن